وَنَقَلْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طين. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ فخلقنا الطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فكسون العظام لحم فكسون العظام لحم ثم أنشأه خلق آخر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 ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الحلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وَإِنَّ عَلَا ذَهَابِهِ لَقَادِرُونَ فَإِذْ شِئْنَا لَكُمْ بِجَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ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 شرم مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكتا ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولي.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 فإذا استوت أنت وَمَنْ مَعك عَلَى الْقُلْفِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ اجْتَنَبَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرْرَبْ أَنْزِلَ لِي مُزَلَّمُ بَرَكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْفَعِينَ إن في ذلك لآيات وإن كنا لم بتليب ثم أنشأ من بعدهم قرنا آخرين.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 وَمَا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَأْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ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 وَلَعَمَّ قَلِيلٍ لَّيُصْبِحَنَّ مَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً بِرَدًّا لِّلْقَوْمِ الظالمين ثم أن شأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمنا متى الرسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضاً وجعلناه أحاديث فبأدل قوم لا يؤمنون. ما أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلفان مبين إلى فرعون وملائكه فاستكبو وكانوا قوما عالين.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 همه آية وآويناهما إلى ربغة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل قلوا من الطيبات وعملوا صالحا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 ب ربهم لا يشرفون والذين يؤتون ما أتى وقلوبهم وهجنة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسانعون في الخيرات وهم لها سابقون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 لذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأون لا تجأروا اليوم إنكم منا وَإِذْ كَانَتْ آيَاتِي تُلاَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنقُصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْزُمُونَ أَفَلَمْ يَدَّبَّ القَوْلُ أَمْ جَاءَهُمْ ما لم يأتَ آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له مكين أم يقولون به ذنّه بل جاءه وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون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 قل فَأَنَا تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَنَبُوٌّ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إذا لَهَاكَ كُلُّ إِلَٰهِهِم بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَىٰ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ تُبَارِكَ اللَّهُ عَمَّا يَصْنَعُونَ عَلِيمٌ مِّنَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعيدهم لقادرون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 حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما درت كلا إنها كلمة هو قائلها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 فالفحوا دوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غنبت علينا شقوتنا وكنت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 إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا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 قال الا بالتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون اف تحسبتم ان ما خلقناكم عبثا وان انكم لا ترجعون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 إنه لا يثلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين